طيب نحاول إن شاء الله تعالى يعني أن نكمل يعني شرح هذه المقدمة حتى لا نعود إليها إذن قال المؤلف فهذا ضابط أهل السنة والجماعة متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الرشدين عضون على ذلك بالنواجد ولذا, ولذا كانوا الفرقة الناجية فهم ناجون من النار يوم القيامة سالمون من البدع أي نجوا أيضا إذا فرق الناجية لماذا سميت بالناجية لأنها أولا تنجو من عذاب الله يوم القيامة ولأنها نجت في الدنيا من الوقوع في ماذا في البدع إذا سلمت من الوقوع في البدع في الدنيا ولهذا قال نجون من النار يوم القيامة سالمون من البدع في هذه الدنيا وكانوا الفرقة المنصورة إذا هناك وصف آخر لأهل السنة فهم طائفة ناجية وهم ايضا طائفة منصورة قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين ما معنى ظاهرين اي منتصرين لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون اي منتصرون غالبون قال اخرجاه في الصحيح يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث المغيرة بن شعبة على المؤلف والظهور هنا بمعنى النصر على تعالى فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي منتصرين وقال وإن جندنا لهم الغالبون أي المنتصرون على المؤلف فهم أي فأهل السنة والجماعة فهم غالبون بالسيف والسينان يعني أحيانا فهم غالبون بالسيف والسينان أو بالحجة والبرهان قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن, بأن أهل السنة والجماعة لا يزالون ماذا ظاهرين وغالبين ومنتصرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ومع ذلك في بعض الأحيان وفي بعض البلدان نجد أهل السنة والجماعة مستضعفين صحوا لا لا لا قوة لهم ولا حيل مستضعفين فكيف يوصف هؤلاء المستضعفون بأنهم منصورون وغالبون فنقول النصرة نوعان النصرة نوعان نصرة بالسيف والسنان أي بالقوة وهذه قد تتخلف في بعض الأحيان وفي بعض البلدان ولكن حتى لو تخلفت وتأخرت هذه النصرة وتأخر هذا النوع من النصرة فإن الله جل وعلا قد جعل نوعا آخر من أنواع النصرة لأهل سنة والجماعة وهي النصرة بماذا بالحجة والبيان والبرهان والدليل، فأهل السنة والجماعة وإن كانوا مستضعفين في بعض الأوقات والأماكن من جهة القوة إلا أن معهم ماذا معهم حجج الكتاب والسنة، فهم دائما يعني في مجال المناظرة. وفي مجال العلم تجدهم دائما هم ماذا هم الغالبون ولهذا حيثما تناظر أهل السنة مع أهل البدع فإن الغلبة لمن يا جماعة دائما لأهل السنة الغلبة دائما لأهل السنة لأن أهل السنة والجماعة معهم حجج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن لشخص ان يغلبهم في الحجة اذا قال المؤلف، فهم غالبون بسيف والسنان يعني في بعض الاماكن والاحيان قد لهم غالبين ايضا بالقوة والسيف والسنان فتكون لهم القوة كما كان الامر في زمن سلفنا الصالح يعني إن تخلف النوع الأول قال أو بالحجة والبرهان وهذا لا يمكن أن يتخلف يعني هذا النوع الثاني يعني لابد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بأن أهل السنة والجماعة لا يزالوا ظاهرين إلى قيام الساحة طيب قال المؤلف بعد ذلك وهم فرقة واحدة لتتعدد إذن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة لا تتعدد فأصولهم واحدة ومعتقدهم واحد ومصادرهم واحد قد يقول قائل طيب في آل سنة والجماعة نجد الشافعية والمالكية والحنابلة والحنبية ها والظاهريه ها والثوريه نسبة إلى سفيان ثوري طبعا فكيف تقولون بأن أهل السنة ثرق واحد ونجد فيهم يعني هذه المذاهب نقول اختلافهم أو اختلاف هذه المذاهب إنما هو في مسائل ماذا فرعية وأما أصول أصول هذه المذاهب فهي واحد ولهذا لو تمسك مثلا معتقد سفيان الثوري ومعتقد لإمام مالك ومعتقد الإمام الشافعي ومعتقد الإمام أحمد فستجد معتقداتهم ماذا واحد ولهذا الشيخ الخميس حفظه الله تعالى يعني ألف رسائل جميلة يعني ضمنها يعني معتقدات هؤلاء الأئمة كالأئمة الأربع له معتقد الإمام مالك معتقد أبي حنيفة معتقد الإمام أحمد فتجد هذه المعتقدات يعني واحد وإن اختلفت فإن تختلف تختلفوا أيضا يعني في مسائل يعني يسير جدا كمسألة العمل يعني هل هو من الإيمان أو لا نجد الخلاف بين مرجعات الفقهاء وبين يعني سائري أهل السنة والجماعة إذا الفرق وجد فهو يعني قليل ويسير يسير بالنظر إلى معظم المسائل التي يتفق عليها يعني هؤلاء الأئمة والعلماء إذن فكما قال المؤلف هم يعني أهل السنة فرقة لا تتعدد ولذا سموا بالجماعة إذن أهل السنة والجماعة لماذا سموا كذلك لأنهم مجتمعون على الحق لأنهم مجتمعون على الحق فأصولهم واحدة لا تختلف ولا تتغير, تتغير فلذلك سموا بالجماعة قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ثم قال المؤلف وليس لهم يعني لأهل السنة والجماعة اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دنعهم من الألفاء فأهل الحديث مثلا يقال لهم أهل السنة أهل الجماعة أهل الحديث إلى غير ذلك من الأسماء إذن فأهل السنة والجماعة من ميزاتهم ومن أوصافهم أنهم لا ينتسبون إلى شخص معين ولهذا مثلا نجد المعتزلة ينتسبون إلى شخص الجهمية ينتسبون إلى شخص الأشاعر ينتسبون إلى شخص هكذا وأما أهل السنة والجماعة يعني ليس لهم يعني نسبة ينتسبون إليها وإنما يعرفون بماذا بالأسماء الشرعية فهم أهل سنة أهل جماعة أهل حديث وهكذا قال المؤلف قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رفضي وسيل رحمه الله يعني سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة فقال ما, ما لسم ما له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها قال المؤلف بعد ذلك وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا منها المؤلفة الموسومة بالسنة أي المعتقد وهي تربو أي تزيد على مئتين وخمسين مؤلفا منها السنة لابن أبي شيبة والسنة لأحمد وذكر طبعا عدة كتب يعني في العقيدة سميت بماذا بالسنة يقول قائل هناك كتب عقيدة كثيرة سميت بالسنة لماذا كتب عقيدة سميت بالسنة لماذا يا جمع يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني مبينا سبب ذلك قال لأن مؤلف هذه الكتب ألفوا كتبهم ليميز بين معتقد أهل السنة وبين معتقد أهل البدعة فسم فسموا مؤلفاتهم هذه بالسنة كتاب السنة آه للخلال كتاب السنة لابن ابي عاصم كتاب السنة للاثرم المؤلف ذكر يعني عنوين كثيرة آه سميت بهذا الاسم وذلك لان مؤلفيها ألفوها ليميز بين عقيدة اهل السنة وبين عقيدة اهل البدع والضلال السبب الثاني أن كلمة السنة معناها ماذا؟ كلمة السنة معناها الطريق الطريق السنة هي الطريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته إذن فهذه ال الكتب سميت بذلك لأنها بينت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ماذا؟ في معتقدهم بينت طريقة السلف في معتقدهم فلأجل ذلك سميت بكتب السنة المهم المؤلف يعني ذكر أيضا يعني كتبا أخرى كتاب العقيدة سلف أصحاب الحديث للصابون والإبانة لابن بطة والتوحيد إلى أن قال وغيرها كثير كثير وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة لكتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء قال في ختمة هذه المقدمة ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة من اعتقاد هؤلاء الصف، وكلمة الصفوة مأخوذة من الاصطفاء وهو الاختيار إذا هؤلاء العلماء والآئمة اختارهم الله جل وعلا واصطفاه ليدونوا المعتقد الحق ولينافعوا عن معتقد أهل سنة والجماعة قال ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب انتهى يعني ما جاء في هذه المقدمة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه الله تعالى أعلم طيب الأسئلة يعني نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس اللاحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك